اسد ا ل أ ق ص ى ترجل نحو جنات تعجل فارق الدنيا عزيزا وهو في الخلدين كان في الدنيا صدوقا تحمل النهج الموصل دينه ا ل إ س ل ا م ربى قلبه فغداك مشعل عجبت عجبت المبجل المبجل ربال ربال بالآيات منه منه فهو الليالي الليالي في عجبت منه الليالي في كدس كدس موسوعه ا ل ن ا ب ل ر ي ت ل ل ا يرى إ ل ا ش م و م ا ل ا س ل ع م ي ه جاد فعروحا الجبيل الأبيا الحق وفصل عن محمد عن نشرى محمد ويبدو قال وفصل يا قومي الى ما ترصب ا ل أ ر ض ونرحل هل نبيع القوم ألا حبها فينا توغل جيشنا بالنور ي س ق ل يا يهود الظلم كفوا كلكم حتما سيقتل إ ن ه وعد الهي جيشنا بالنور ي س ق ل ومضى الليث و يصلي يطلب النصر و ي س أ ل لكن الغدر رماه برصاص بات يهطل سقط ا ل ش ي ف ولكن كان بالمجد تشربل شر ن س أ ل الله جميعا ان يطير لخير منزل من سقط الشيخ ولكن, ولكن كان بالمجد تشرب ا ل ش ر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 よは